قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي إن قومي كذبوا فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأن جئناه ومن معه في الفلك المشحون، ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لا آيات وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن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 وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَدَكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَدَكُمْ بِالْأَنْعَامِ وَالذَّنَبِ